الحمد لله الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو جامع الخلق لفصل القضاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والأمبياء وعلى الآل والأصحاب النجباء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فمن اتقاه واقه ومن توكل عليه كفى ومن لاذ بجنبه حما عباد الله عليكم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعوها وسنة الخلفاء الراشدين فاستمسكوا بها كما وصاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها نعم القدوة وخير السبيل وهو الطريق الآمنة الموصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى إخوة الإسلام حديثنا اليوم عن قدوة فذ هو ثالث الخلفاء الراشدين المهديين ولد في العام الخامس لحادثة الفيل كان خامس خمسة آمنوا بالإسلام تفرد من بين الصحابة بزواجه من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفتهما في حياته وقال له صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجنا ومنها سمية النورين. تولى الخلافة في غرة المحرم عام أربعين وعشرين للهجرة وكان عمره حين تولاها سبعين سنة ومدة خلافته نت عشرة سنة إلا ثمانية أيام ذلك هو الخليفة الراشد عثمان بن عثمان ابن أبي العاص الأموي القرشي كان مربوعًا حسن الوجه رقيق البشرة أسمر وافر اللحية أصلع عظيم الكتفين كان رضي الله عنه في جاهليته عفيفًا كريما مستقيما مستقيما في خلقه معروفًا بعقله ورجاحة رأيه أسلم رضي الله عنه بدعوة أبي بكر الصديق فكان من أوائل السابقين إلى الإسلام ولما علم عمه الحكم بإسلامه أو ثقَّه وقال له ترغب عن دين آبائك إلى دين محدث فقال عثمان والله لا أدعه ولا أفارقه فلما يئس عمه منه تركه وشأنه كان رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال المؤمن المخلص الذي وهب لله ولرسوله نفسه وحياته وراحته كان من أوائل المهاجرين إلى الحبشة مع زوجته رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى المدينة ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاركه ومجالسه كلها. لم يتغيب إلا عن غزوة بدر إذ مرضت زوجته رُقَيَّة فأذِنَ له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء عندها لتمريضها وقد أسهم له الرسول صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر كمن شهدها كان رضي الله عنه في غزوة الحد الحديبية رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش ليؤكد لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا وإنما يريد العمرة وزيارت البيت الحرام فحبس قريش عثمان وأشيع بين المسلمين أنه قتل فصمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مناجزتهم الحرب ومبادرتهم القتال ودع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى البيعة على الموت في سبيل الله وقدم الرسول وقد مد الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى يديه وقال هذه يد عثمان وضرب بها يده الأخرى هذه البيعة بيعه الرضوان إنه الفضل العظيم والمنزلة الكبرى لعثمان شهد المشاهد كلها وما تغيب عنه عده الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حضرها وأنه من أهلها وذلك فضل الله يأتيه من يشاء هكذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في حياة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين، فكان من كبار الصحابة الذين يستشارون في الملمات ويعتمد عليهم بعد الله في الحوادث، ولم يبخل على خليفتين رسول الله بمعونة أو تأيد حتى إذا قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان عثمان رضي الله عنه من الستة. الذين هم أهل الشورى للخلافة فوقع اختيار الصحابة عليه رضي الله عنه وبوئع بالخلافة من بين أولئك الستة توسعت الدولة الإسلامية في عهده وتوالت الفتوحات واتسعت رقعة الدولة وفي عهده رضي الله عنه أنشئ أول أسطول بحري للجيش الإسلامي في البحر وتوالت انتصارات المسلمين بعد ذلك في البحر عباد الله من أبرز مناقب وملامح القدوة في شخصية عثمان رضي الله عنه وأرضاه سخاؤه العظيم في سبيل الدعوة وإنفاقه عليها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده مما جعله يكاد ينفرد بذلك عن عظماء الصحابة أنفق على تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك عشرة آلاف دينار وتسع مائة بعير بأحلاصها وأقتابها وخمسين فرسا وجهز ثلاثة مائة وجهز ثلاثة مائة من فقراء الصحابة ليكونوا في الجيش الإسلامي. وكان هذا العمل الجليل والسخاء العظيم له الأثر الواضح والوقع الكبير في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مسرورة ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم صححه الحاكم والذهبي ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم ارض عن عثمان فإني راض عن وله مؤثرة كبرى أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روما فله الجنة فاشتراها عثمان وحفرها وتصدق بها على المسلمين وفي عام الرماده في عهد عمر حيث أكل الناس الشجر من المجاعة تصدق رضوان الله عليه بألف بعير ألف بعير عليها المؤونة والطعام وقد جاء التجار ليشتروها منه فقال إني بعتها لله وإنها صدقة على المسلمين ذلكم عثمان ابن عفان السخي المتصدق الباذل في سبيل الله ومنقبة أخرى لذ النورين وهي حياؤه الجم مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يستحي منه لأن الملائكة تستحي منه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً على بئر قد انكشفت ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها رواه البخاري وروا مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتشر له ولم تباله ثم دخل عثمان ثم دخل عمر فلم تهتشر له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة. وروى مسلم عن عائشة أن عثمان استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، فكان صلى الله عليه وسلم مطجعاً على فراشه، فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك. فقضى له حاجته، ثم انصرف، فقالت عائشة رضي الله عنها، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر، كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عُثمان رجلٌ حييٌّ وإني خشيتُ إن أذِنتُ له على تلك الحال ألا يبلغ إلي حاجته رضي الله عن عثمان وأرضاه فالحياء لا يأتي إلا بخير ولذا ورد أنه أخبر أن قوما قد اجتمعوا على أمر قبيح فخرج إليهم فوجدهم قد تفرقوا ورأى أثرا قبيحا فحمد الله إذ لم يصادفهم وأعتقر رقبه أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله، فبهدائهم فبهدائهم اقتده، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم، الحمد لله، صاحب المنة والفضل، هو أهل الثناء والمجد، والحمد أحمده وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله من فضائل ذلك الخليفة الراشد ذي ريم جمعه القرآن وكتابته له في مصحف واحد وقد كان في مصاحف متعددة حتى لا يختلف الناس في ذلك كما سبقه أبو بكر إلى جمعه رضوان الله عليهم أجمعين والخط العثماني المكتوب بالمصحف منسوب إليه رضي الله عنه عباد الله مع هذه المناقب وهذه المزايا من مصاهرته رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبشيره بالجنة عدة مرات، والذي قيل له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم إلا أنه رضي الله عنه لم يسلم من أذ الخلق ولو سلم أحد من أذ الخلق لسلم منه الله سبحانه وتعالى، فقد قالت عنه اليهود أن يده مغلولة، وقالوا الكثير سبحان الله وتعالى عما يصفون. ولو سلم أحد من أذ الخلق لسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قيل عنهما قيل والناس في البلاء للأنبياء تبع على حسب إيمانهم ولذا ابتلي الصحابي الجليل عثمان بتلك الفتنة العمياء التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان: اللهم صبرى رواه البخاري وقد صبر رضي الله عنه حيث ابتدأت الفتنة بدسائس اليهودي الأثيم عبد الله بن سبع منشئ الرافضة حيث بدأ ينشر الأكاذيب عن سياسة عثمان وعماله وقد وجدت, وقد وجدت دهماء والغوغاء والذين في قلوبهم مرض وهوى مرتعا خصبا في تلك الأقاويل ممن, ممن لهم حبا في الزعامه وحديث العهد بالإسلام ممن لم يعرفوا قدر عثمان ولم يشهدوا بلاءه في دعوة الإسلام وسبقه رضي الله عنه ورضى الرسول عنه وشهادته له بالجنة، وهكذا فكر الغوغاء يسير بالبلاد والعباد إلى ما لا يحمد عباد إذا لم يقدها مخلصون عقلاء يريدون صلاح البلاد، ولذا حرم بعض العلماء المظاهرات لما تسببه من إفساد، وهكذا تعاون دس اليهود مع مع طماع الدنيا. مع الطيش والاستعجال ونسيان آداب الإسلام مع كبار الصحابة وممن لهم قدم وسبق في الإسلام تعاون كل ذلك في إيجاد فتنة كبرى ابتدأت بقتل خليفة المسلمين ذي النورين، وهو فوق الثمانين من عمره وهو يقرأ القرآن ثم انتهت إلى تفريق كلمة المسلمين وتمزيق وحدتهم. وتفريقهم إلى شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون أولئك البغات ثاروا على عثمان رضي الله عنه مدعين أسبابا ومثالب أجابهم عنها عثمان رضي الله عنه واحدة واحدة بالدليل النقلي والرأي العقلي فما كانوا ليرجعوا والهوى حاديهم والطمع إمامهم كان مقتله نبوءة من نبوءاته صلى الله عليه وسلم كان مقتله نبوءة من نبوءاته صلى الله عليه وسلم على بلوا تصيبه وقد أصيب وقال له صلى الله عليه وسلم يا عثمان إنه لعل الله يقمسك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم رواه الترمذي وهو حديث صحيح فلما حصره البغات في داره أبا عليهم خلع نفسه من الخلافة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم له ولم يقاتلهم وناشد من معه ناشد من معه من أصحابه وأعوانه ألا يقاتلوهم حتى تسوروا عليه داره وقتلوه وقتلوه والمصحف بين يديه وكان يقرأ كان يقرأ فيه فلما ضربوه بالسيف على عاتقه وقعدم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم خر عثمان صريعا شهيدا بعد ضربات بالسيف وطعنات بالخناجر على صحابي جليل هرم لم يبد فيها رضي الله عنه فيها دفاعا خر شهيدا مبشرا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة روى أهل التأريخ والسير أنه لم يبقى لم يبق من قتلة عثمان أحد إلا وقد ندم في حياته ندما عظيما وقتل بعدها آخرهم قتل وهو ابن ثمانين قتله الحجاج إن ربك لبالمرصاد رضي الله عن عثمان رضي الله عن عثمان رضي الله عن المجاهد بنفسه وماله رحم الله عثمان الحي العابد القارئ المبتلى الصابر الشهيد اللهم إن نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك من فتنة المحيى والممات ومن عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنا فقبضنا إليك غير مفتونين نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار اللهم أحينا أعزةً على سنته وتوفَّنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين مع الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من, من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى اللهم اهدي ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عام اللهم يا حي يا قيوم فولي علينا وستوزر فينا الاخيار اللهم جنبنا الأشرار اللهم جنبنا الأشرار اللهم عليك بالمفسدين اللهم عليك بالمفسدين كائنا من كانوا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل إخواننا في الشام اللهم كلهم عونا ونصيرا وسندا وظاهيرا يا رب العالمين اللهم انتصر لهم اللهم حقق لهم ما وعدتهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة